المفسدين ولما جاء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نوکونا اومی کو پیس کا چلو مِنَ ک وَكَتَبَ نَأْلَهُ فِي اللَّوْحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِن مَّوْعِدًا وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَآمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأُصْرِفُ عَنَّا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 وَم كَدَّبوا بآاتِن وَكَانوا عَ غافل والَّذِينَ كَذذَّبوا بِآكِن وَِق إِ خَِةِ حبِق تَعمُهُم ه يجَزََ إِلاا مَا كَوا يَعْمل واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا من بعدي نو امر ربكم وَأَلْقَى النَّوَّاحُ وَأَقْبَدَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينانهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وَالَّذِينَ عَمِنُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَتَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ لَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 لوام چشیار ٹوانی جنا ٹو پھر لا اور پھر